سَمِعُوا قَوْلَهُ وَكَأَنَّهُمْ قَالُوا قَالُوا رَبَّنَا إِنَّا لَائِسُونَ الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمْ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وقل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى لَهُ الدُّعَاءُ وَرَحْمَتُهُ وَغُفْرَانُ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أم ويبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون